واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا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 إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا, ولا يلدوا إلا فاجرا ك ث ا ر ا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا